بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرايه الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضره والتي هي بعنوان عشرة أسباب للوقاية من السحر والعين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر بسم الله الرحمن الرحيم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 وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا ونسألك اللهم التوفيق والسداد والعون على كل خير وألا تكلنا تكيلنا إلى أنفسنا عين معاشر الإخوة الكرام الحديث هذه الليله عن ذكر عشرة اسباب يحرص من ابتلي بشيء من السحر او العين او الحسد ان ياتي بها وان يحافظ عليها ليتخلص باذن الله تبارك وتعالى مما قد يكون اصابه والمؤمن في كل أحواله وجميع أموره يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه عز وجل فمن الله وحده يطلب العون والتوفيق والسداد وصلاح الأمر وحصول العافية وكل أمر يحتاجه ويفتقره ويفتقر إليه لا يطلبه إلا من الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض قد يبتل الإنسان بإصابة بشيء من العين أو حسد يؤثر فيه أو سحر أو نحو ذلك من الأمور التي دلت نصوص الشرع على أن لها تأثيرات حقيقية تصل الإنسان فربما مرض ربما سقم وربما حصل له شيء من اللأواء ونحو ذلك وعند حصول شيء من هذه الأمور تتفاوت توجهات الناس وتتباين طرائقهم في طريقة العلاج ووسيلة الخلاص وكيفية السلامة من هذه الأمور وإذا كان الإنسان في نفسه قليل العلم وقليل البضاعة بدلالة النصوص والتوجيهات على ضوء أدلة الكتاب والسنة وابتلي إضافة إلى هذا بموجه غير ناصح فإنه يقع في أنواع من الخرافات وصنوف من الضلالات لا حد لها ولا عد، وكم يبتل أقواما أقوام وأقوام بخرافات تروج بينهم وظلالات تدرج فيهم بسبب قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، والخرافة يتسع انتشارها اتساعا كبيرا. عندما يكثر الجهل وتكثر الذنوب وتكثر الامراض فاذا كثرت في الناس هذه الأشياء كثرت الخرافة وإذا وجد العلم الصحيح المؤصل المبني على الكتاب والسنة وجد الخير وتحقق الصلاة وتحقق الصلاح وعمت الفضيلة وزانت أحوال الناس في دنياهم وأخراهم ومن نعمة الله على عبده المؤمن أنه عندما يبتلى بشيء من المرض أو السقم أو الشده أو نحو ذلك من نعمة الله عليه في هذه الحال أنه لا يفزع إلا إلى ربه ومولاه جل وعلا ولا يلتجوا إلا إليه كما قال الله سبحانه ففروا إلى الله وكما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه فالله عز وجل هو الذي إليه المفر وإليه الملجأ وإليه المفزع ومن توكل على الله فهو حسبه ومن استعان بالله أعانه ومن استعاذ بالله أعاذه ومن امتجأ إلى الله سبحانه وتعالى كان الله في عونه وحفظه وتوفيقه وتسديده وكم يحتاج الناس في مثل هذا الزمان إلى توجيه سديد وإرشاد رشيد على ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما لو أن الإنسان تُلِيَ هو أو بعض قرابته أو إخوانه بشيء من هذه الابتلاءات والإمام ابن القيم رحمه الله تحدث عن هذه المسألة التي اجتمعنا لمدارستها ومذاكرتها حديثا جامعا نافعا مفيدا للغاية في كتابه بدائع الفوائد عندما تكلم عن معاني قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد فتكلم رحمه الله في تفسيره وبيانه لهذه السوره العظيمة عن الحسد وعن السحر وعن العين وعن الإصابة بها ثم تحدث بكلام نافع للغاية لا تكاد تجده في موضع آخر عن الأسباب التي يفعلها من ابتلي بشيء من ذلك لكي يتخلص من هذا الابتلاء ولكي ينجو من هذا المصاب الذي ألم به فذكر رحمه الله أسبابا عشرة عظيمة جدة يحتاج إليها من ابتلي بشيء من هذه الأمور السحر أو العين أو الحسد ليتخلص منها وأذكر أن أحد الاخوه من دولة أفريقية جاءني مرة يذكر لي حال ابنه وأنه من شهور ستة أصيب بشيء من هذه الأمور يقول وهو الان طريح الفراش من سهول ستة مع انه في شبابه فقلت له او فاحلتته على كلام العلامه ابن القيم وقلت اولا تدرس انت كلام ابن القيم دراسه متانيه وتفهمه فهما جيدا وتستوعب الكلام ثم اتصل بابنك واشرح له وترجمه له ووجهه لتطبيقه وسترى بإذن الله تبارك وتعالى أثرا طيبا واتصل بي بعد أيام قلائل يبشرني أن ابنه قام وذهب إلى كبينة الهاتف واتصل بوالده يخبره أنه لا يشعر بشيء ومثل هذا كثير والتوفيق بيد الله والحافظ هو الله سبحانه وتعالى والمسلم ينبغي عليه في كل حال من الأحوال أن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى محققا العبودية له في تلك الحال فأنت في هذه الحياة عبد لله تبارك وتعالى ولكل حال من أحوالك عبودية في حال النعمة عبودية الشكر وفي حال المصيبة عبودية الصبر وهكذا في كل حال من الأحوال تحقق العبودية التي تطلب منك في تلك الحال انتجاء إلى الله وثقة به واعتمادا عليه وتوكلا عليه تبارك وتعالى وقياما بطاعته سبحانه ودعاء وتدللا وخضوعا ورجاء إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة التي هي السمة المسلم وديدنه في كل أوقاته وكما ذكرت ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بدائع الفوائد أسبابا عشرة يحتاج إليها من ابتلي بشيء من هذه الأشياء ليتخلص منها بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه وتسديده السبب الأول من هذه الأسباب العشرة التعوذ بالله تبارك وتعالى من شره التعوذ بالله تبارك وتعالى من شره والتحصن به واللجأ إليه كما قال الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب فلق من شر ما فلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر ومن شر حاسد إذا حسد والله تبارك وتعالى سميع لمن استعاذ به عليم بما يستعيذ منه قادر على كل شيء وهو وحده تبارك وتعالى المستعاذ لا يستعاذ بأحد من الخلق ولا يلجأ إلى أحد سواه بل هو الذي يعيذ المستعيدين ويعصمهم من شر ما استعادوا من شره فالسبب الأول الاستعادة والاستعادة حقيقتها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به حقيقتها فرار من شيء تخافه إلى من يحميك منك إلى من يحميك منه فرار من شيء تخافه وتخشاه إلى من يحميك منه ويقيك منه والواقي هو الله والحافظ هو الله والمستعاد به هو الله تبارك وتعالى بل إن الاستعادة عبوديه لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى ولهذا كل ابتلاء يبتلى به الإنسان يستعيد بالله والله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ويقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله ويقول جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ان يحضرون والله جل وعلا لا يخيب عبدا إذا صدق في استعادته وصدق في التجائه وصدق في اعتصامه بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكون في كفايته وعونه وحفظه وتوفيقه هذا السبب الأول السبب الثاني تقوى الله عز وجل أن يحرص العبد في كل أحاينه على تحقيق التقوى تقوى الله عز وجل ليس بالإدعاء وإنما بالقيام بحقيقة التقوى وحقيقة تقوى الله عز وجل حفظه عند أمره ونهيه ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله عندما سئل عن حقيقة التقوى قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه حقيقه التقوى حفظ الله في أمره ونهيه بأن تعرف الأمر وتعرف النهي فتحافظ على الأمر وتجتنب النهي وتجاهد نفسك على تحقيق التقوى ورب العالمين يقول والعاقبة للمتقين فأهل التقوى هم أهل العواقب الحميدة والمالات السعيدة والراحة والطمانينه والعافية في الدنيا والآخرة وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فالتيسير وحسن العاقبة وصلاح الأمر وسداد الرأي وتحقق الخير والبركة كل ذلك من ثمار التقوى وثمار التقوى ونتائجها على للمتقين أو على أهلها في الدنيا والآخرة لا تعد. ولا تحصى فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله الى غيره وتأمل هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يعني مهما كان كيدهم فانه لا يضركم لماذا لان المتقي هو في الحقيقة في حفظ الله ومن كان الله حافظه من الذي يستطيعه بسر أو بأذن قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله أي بحفظ أمره ونهيه فيحفظك الله في بدنك في صحتك في مالك في حياتك في أحوالك كلها يكون الله تبارك وتعالى لك حافظا، فمن حفظ الله حفظه الله وجد وجده أمامه أينما توجه حافظا ومعينا مسددا وموفقا، ومن كان الله حافظه ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف وممن يحذر. ولهذا الخوف الذي يكتنف القلب من المخلوقين ينشأ عن ضعف التقوى وعن ضعف الإيمان قد نبه أهل العلم على هذا المعنى أن الإيمان إذا نقص إذا نقص وضعف في القلب وجد الخوف وإذا قوي الإيمان وقوي التوحيد وقوي في قوي التقوى الله عز وجل في قلب الإنسان فإنه لا, لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى و ولا يكون ملتجئا إلا إلى الله جل وعلا الشاهد أن التقوى سبب عظيم لا بد منه للخلاص من الشرور ولطلب الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فحصول التقوى مع الإيمان سبب للخيرات والبركات في المال في الأهل في الولد في الحياة في الرزق في, في الصحة في الأمور كلها السبب الثالث الصبر على عدوه والمراد بالعدو أيًا كان سواء كان حاسدا أو عائلا أو مصيبًا له بسحر أو نحو ذلك الصبر على عدوه و لا يقاتله ولا لا يسكوه إلى الناس ولا لا يحدث نفسه بأداه أصلا فما نصر إنسان على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ما نصر إنسان على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه مع صبر المحسود عليه جنداً وقوة للمبغي عليه يقاتل به الباغ نفسه وهو لا يشعر وهذا كلام عظيم لو تعملناه فبغيه يكون سهما يرميه من نفسه إلى نفسه ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فيمضي الإنسان في حياته وفي عمله وفي طاعته وفي عبادته ويصبر على أذا عدوه ولا يشغل نفسه به ويقبل على مصالحه الدينية والدنيوية فكما يقول ابن القيم من تصر إنسان على حاسده وعلى عدوه بمثل هذا المقام العظيم مقام الصبر فإذا صبر المحسود ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى السبب الرابع التوكل على الله عز وجل والتوكل هو ثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى ثقته بالله واعتماده عليه مع بذل الأسباب المشروعة المأذون بها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع أو يدفع بها العبد ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ومن كان الله كافيه الله عز وجل يقول اليس الله بكاف عبده ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه من كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة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 عند عدوه من العتاد والعدد والقوة والعدة ما لا يطاق فالله يكفيه لما ذهب موسى عليه السلام بقومه وخرجوا من مصر فارين بدينهم ولحقهم فرعون ومعه من العدد والعدة والعتاد ما لا يطاق وصل موسى عليه السلام قومه إلى البحر واصبح البحر أمامهم التفتوا إلى الوراء واذا بجيش عرمرا يقوده فرعون عتاد وخيل وسلاح وشيء لا طاقة لهم به فاشتكوا هذه الحال قالوا لموسى إن لمدركون قالوا لموسى إن لمدركون يعني البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا ليس هناك طريق فموتنا كأنهم يقولون موتنا محقق وهلاكنا متيقن البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا فأين إلى اين نفر فقال عليه السلام كلمة المتوكل على الله الواثق به كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين بثقة وإيمان بالله عز وجل وتوكل على الله جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى اضرب بعصاك البحر اضرب بعصاك البحر فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم أصبح كل فرق من البحر مثل الجبل الشامر يا إخوان لا إله إلا الله الماء أصبح جبلا واقفا والأرض التي كان الماء عليها أصبحت يبسا لا ليس فيها في لحظة واحدة الماء أصبح جبال واقفه جبال واقفه من الماء والارض التي كان عليها الماء في الحال تحولت الى ارض يبس جافه ناشفه ليس فيها وحل وطين ولزوجه اصبحت ارض يابسه والجبال واقف مثل الماء ودخل موسى مع هذه الطرق هو وقومه كلا ان معي ربي سيهدين فدخل موسى عليه السلام وقومه حتى خرجوا من الجانب الآخر ووصل فرعون إلى الجانب الآخر وهو لا يزال في طلب موسى ومن معه فقرروا أن يدخل وراءه فلما تكامل موسى وقومه خروجا من البحر وتكامل فرعون وقومه دخولا في البحر أمر الله عز وجل الماء أن يعود كما كان وانتهت هذه الجيوش كلها بأكملها برمتها بما فيه قائدهم فرعون الذي كان يتعالى ويتغطرس ويقول هذه الانهار تجري من تحتي ويقول انا رب العالمين اهلكه الله بالماء مات غرقا واعلن ايمانا لا ينفع آمنت بالذي امنت به بنو اسرائيل ولكنه ايمان لا ينفع فالشاهد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى منجاه للعبد مهما كانت الاحوال ومهما كانت الظروف كان نبينا عليه الصلاة والسلام مرة قافلا من غزوه ولما جاءوا في الطريق أخذوا مكانا أو جلسوا في مكان للراحة وللمقيل فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة وأمروا واحدا من الصحابة ينتبه فكانه أيضا تعب ونام فجاء أحد الأشخاص بخطوات يعني هادئة إلى يبحث عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد مكانه وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم ففتح عينيه عليه الصلاة والسلام فإذا بالسيف مسلول يعني جاهز للضرب والرجل واقف أمامه فقال له الرجل من يحميك مني قال من يحميك مني فقال عليه الصلاة والسلام بثقة وتوكل على الله تبارك وتعالى قال الله قال من يحميك مني قال الله فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه كلمة تعطلت يده ما أصبحت يده تقدر على الحركة فسقط السيف من يده لأن يده أصبحت معطلة عطل الله سبحانه وتعالى ما فيها من حركة فسقط السيف منه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالسيف في يده وقال له من يحميك مني فأخذ يتوسل ويترجى ويقول أنت كريم وابن كريم ويطلب العفو فالشاهد أن من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه الله وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن لأن الأمور بيد الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله السبب الخامس فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه أن يخلي قلبه وفكرة من أن ينشغل بالحاسد وكثير من الناس يزداد تعبه وعلته ويتضاعف الأمر فيه بسبب أنه دائما ذهنه منشغل بحاسد أو بمن أصابه بالعين أو حتى احيانا من يتوهم أنه أصابه بعين أو بحسد فيمرض من جهة انشغال فكره بهذا الأمر انشغال فكره بهذا الأمر ودوام تردد هذا الأمر في, في فكره وعقله فإذا من الأسباب المهمة هنا فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره ويضرب لذلك مثلا توضيحيا. يقول فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه مثل لو يمر إنسان في في طريق ويكون في هذا الطريق بعض السفهاء أو بعض الفساق فيتعرضون له بشيء من الأذى إما بكلمة نابية أو بلفظة جارحة أو بشيء من هذا القبيل إن وقف وتشاكس معهم والتفت إليهم ما الذي سيحدث؟ تزيد الأمور تزيد الأمور وتتضاعف وهم قوم سفها لا يقف بهم الأذى عند حد ولا يقف السب عندهم عند حد ولا تقف بهم الرعون عند حد فإن وقف معهم في مشادة أو في مخصومة ضاع وقته فيما ليس من ورائه طائل إلا مزيد الأذى ومزيد الضرر بينما إذا مر من أمثال هؤلاء ولم يلق لهم بالاً ومضى في طريقه وأعرض عن الجاهلين مثل ما قال الناظم وأحسن في قوله قال ولقد أمر على السفيه يسبني ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني أقول لا, لا يقصدني أنا ربما يقصد غيري ويمشي لأن إذا وقف والتفت إليه وتجادب معه تعب وتلفت نفسه وانفلتت عصابه وزاد همه ولم يحصل عاقبة مفيدة فابن القيم رحمه الله يسبه هذا بهذا يقول فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويهديه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر وهكذا الأرواح سواء وهكذا الأرواح سواء فإذا الإنسان شغل روحه بالفكر في عدوه أو في حاسده وأصبح يجيل فكره بتكرار وباستمرار في من أصابه بحسد أو من أصابه بأذى لم يحصل عاقبة حميدة بل تعبت نفسه وزاد سقمه وتضاعفت علته، فمن الخير له أن يعرف عن هذا وألا يشغل باله به. يقول ابن القيم فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جبد روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأخذ يشغل باله بما هو أنفع له. بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا فإن الحسد كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا فهذه طريقة يقول مقيم نافعة جدا أن ينصرف الإنسان عنه ولا لا يشغل به وأن يمضي في, في مصالح دينه ودنياه مستعينا بربه متوكلا عليه معرضا عن شغل فكره بهذا الأمر وكم من أناس تضاعفت فيهم أمراض وأسقى بسبب شغل الفكر وكثرة إجالة الخاطر في مثل هذه الأمور السبب السادس الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأمانها. في كل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية أي أن المبتلى بهذه الأشياء يحتاج من وسائل العلاج أن يعمر قلب بالإخلاص لله والمحبة والإقبال على الله. وملء القلب وعمارته بالايمان بالله سبحانه وتعالى وان يجعل هذه المعاني العظيمه تدب في القلب شيئا فشيئا حتى تغمر القلب وتملا القلب فلا يبقى لتلك الاشياء في القلب ماذا متسًا يقول فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب اليه وذكره والثناء عليه قال تعالى عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالمخلص ليس للشيطان عليه سبيل المخلص بمثابة من أوى إلى حصن حصين وحرز مكين لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من أوى إليه ولا مطمع للعدو في الدنو من وهذا مطلب عظيم جدا لمعالجة هذا الأمر وغيره من من الأمور والإخلاص أساس كل خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة السبب السابع تجريد التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم تسلط العدو أي كان حاسدا أو عائنا أو غير ذلك من أسبابه الذنوب فبما كسبت أيديكم إذا من وسائل علاج النافع المفيدة أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من ذنوبه التي سلطت عدوه عليه توبة صادقة إلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح وقد قال العلماء التوبة النصوح هي التي استجمعت شروطا ثلاثه الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه تماما والعزم الأكيد على عدم العودة إليه وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الادميين يضاف إلى ذلك إعادة الحق إلى صاحبه أو طلب عفوه ومسامحته يقول ابن القيم رحمه الله فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه العبد أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره ولهذا يحتاج الإنسان أن يتوب توبة صادقة من كل ذنب اقترفه ما علمه من ذنوبه وما لم يعلمه منها توبة من جميع الذنوب التي كانت سببا في تسليط الأعداء عليه ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فما يحتاج العد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أي من ذنوب نفسه أضعاف مما يعلمه ثم يقول فما سلط عليه مؤد إلا بذنب وليس في الوجود شر إلا الذنوب ومجباتها فإذا عوفي من الذنوب عوفي من مجباتها فليس للعبد إذا بغي عليه وأودها وتسلط عليه خصومه شيء أن له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببا لتسلط عدوه عليه بل قد يكون تسلط العدو على الإنسان سببا لعودته إلى الله سبحانه وتعالى كأنه يكون له بمثابة التنبيه والإيقاط وكم الإنسان مضى في غفلة فتسلط عليه عدو فقال لم يتسلط علي هذا إلا بذنوب فيكون بابا يكون تسلط العدو عليه بابا له مباركا للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من الخير والتوفيق لعبد الله المؤمن أن يكون هذا سبباً لعودته وتوبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى الشاهد أن هذا من الوسائل العظيمة النافعة للخلاص والسلامة من تلك الإصابة السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه والصدقه تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث وقد قال عليه الصلاه والسلام داووا مراكم بالصدقه فالصدقه فيها نفع عظيم وثمار كبيره يقول ابن القيم فان لذلك تاثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن ومتصدق ما يكاد العين والحسد يتسلط على محسن متصدق وإن اصابه شيء من ذلك كان معاملًا فيه باللطف والمعونة والتأييد وكانت له فيه العافيه والعاقبه الحميدة والصدقه والإحسان من شكر النعمة والاحسان من شكر النعمه والشكر حارس النعمه من كل ما يكون سببا لزوالها يسمي العلماء الشكر الحافظ ايضا يسمونه الجالب يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب لماذا؟ لأنه يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة فهو حافظ جالب يحفظ لك النعمة الموجودة عندك ايضا يجلب لك نعما أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد السبب التاسع أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكل من زداد أذن وشرا وبغيا وحسد ازددت إليه إحسانا ونصيحة وعليه شفقة من الذي يقوى على هذا الأمر تأمن كلام الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من يقوى على هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وتأمل في ذلك يعني في التطبيق العملي لهذا الأمر حال النبي الذي حكاه حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قصة والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه ضربه قومه ضربه قومه حتى أدموه يعني حتى سال الدم فجعل يسلت الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يسلت الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون فالشاهد أن هذه ايضا منزله عظيمه جدا إذا وفق لها العبد الدفع بالتي احسن بالاحسان اليه اطفاء نار شره بالاحسان بالصدقة بالهدية بالكلمة الطيبة ادفع بالتي احسن فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعان ويسلم ويوقع بإذن الله السبب العاشر والأخير تجريد التوحيد تجريد التوحيد للمعبود سبحانه وتعالى والترحل بالفكر في الأسباب ترحل بالفكر في الاسباب يعني من اشتغال العقل او الفكر في الاسباب الى المسبب العزيز الحكيم والعلم بان كل شيء لا يضر ولا ينفع الا باذن الله قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله فلا يشغل نفسه ب بالفكر بالأسباب وإجالة الامر فيها وإنما يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رواه الترمذي يقول ابن القيم رحمه الله فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله إذا جرد العبد التوحيد خرج من قلبه خوف ما سوى الله وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين امنوا فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه ولاحظ احتياج الإنسان إلى قوة الإيمان وقوة التوحيد وقوة الاخلاص لله تبارك وتعالى حتى ينال النصيب الوافر والحظ العظم من كفاية الله له وعونه قال وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإذا كمل إيمانه كان دفاع الله عنه أتم دفع وإن مزج مزج له.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 والالتجاء إلى الله عز وجل ولهذا فإن التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء يصبح خائفا من كل شيء بينما إذا خاف الله سبحانه وتعالى كل شيء يخافه لأن الله عز وجل يلقي في قلوب الناس مهابته وهيبته والأمر بيد الله سبحانه وتعالى الشاهد أن هذه أسباب عشرة عظيمة جدا يندفع بها كما ذكر أن القيم مقرر وبين شر الحاسد والعائن والساحر وهي تحتاج من المؤمن الموفق أن يتدارس هذه الأمور العشرة مرات وكرات ويتذاكرها ويجاهد نفسه على تطبيقها والقيام بها وسير بإذن الله تبارك وتعالى العواقب الحميدة والمآلات الطيبة والخير والبركة والعافية في دنياه وأخرى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 والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسمائنا وابصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هذا يقول ما حكم من تعلق عضما أو كأسا أو ما سواهما لدفع العين والحاسد الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا ووكل إليه وقال عليه الصلاة والسلام ان التمائم والتولة شرك فتعليق هذه الأشياء سبب إلى أن يوكل إليها ومن وكل إلى عظم أو كأس ما النتيجة التي سيحصلها وما الغنيمة التي سينالها إذا وكل إلى عظم يعلقه على جسده؟ من تعلق شيئاً وكل إليه؟ وأيضاً قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خيط قال ما هذه قال من الواهنة؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة؟ فهذه الأشياء لا, لا يحصل منها أو لا يحصل بسببها عافية أو سلامة أو وقاية من عين أو نحو ذلك؟ بل إنها تزيد الإنسان وهنا على وهن وضعفاً إلى ضعف وعلة إلى علة وتعليق الخيوط والحروز والعظام والصدف والحلقات من الصفر أو النحاس أو الحديد أو التعليق التي تعلق فهذه كلها أمور محرمة في دين الله تبارك وتعالى بل هي من السرك هل هي من السرك الأكبر؟ أو الشرك الأصغر هذا يختلف باختلاف حال من علقها إذا كان معلقا لها معتقدا أن فيها نفعا وضرا وعطاءا ومنعا فهذا شرك أكبر ناقلا من ملة الإسلام وإذا كان يعتقد أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر الشاهد أن هذه التعاليب تعاليق محرمة وقد تنوعت عند الناس بصور كثيرة وأشكال مختلفة. بعضهم يعلق على عنقه أو في سيارته تعليقه يرسم عليها عين تعليقه يرسم عليها عين بزعم العوام أن هذه العين ترد العين وبعضهم يعلق في يضع في سيارته يدا. مرسوماً بداخلها عين بداخل يد عين واليد متحركة إذا مشى تتحرك العين كأنها تقول للعين لا تصيبين تشير لها بعدم الاصابه كل هذه من خرافات العوام ومن جهلهم ومن ضياعهم يتعلقون بهذه الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع ولا يعلقون قلوبهم بمن بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور سبحانه وتعالى يقول السائل وهل القول بأن صاحب العين يصلى عليه صلاة الميت لدفع عينه والشفاء منه هل هذا يعني له أصل؟ الجواب هذا ليس له أصل ليس له أصل وإنما العلاج مر معنا بتأصيل علمي وتقرير نافع في نقاط عشرة عظيمة ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله ثم يقول أخونا في آخر سؤاله وما هو الثابت في, في, في الشرع في هذا الباب مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وإذا كان السؤال يتعلق بالعين فإذا كان يعلم العائم من هو فإن الشرع يدل أيضاً على مشروعية الأخذ من مائه إذا اغتسل أو توضى وأن يغتسل منه أو يتوضا من أو يرش عليه منه فإن هذا أيضاً من الأسباب التي دل عليها الشرع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول هناك أناس يقولون نحن نتعامل مع الجن المسلمين لفك السحر فهل هذا؟ يجوز الجواب أن هذا العمل ليس من الأعمال المشروعة ولا يجوز للانسان أن يتصل بالجنس سواء زعموا أنهم مسلمين أو لم يزعموا لأن هذا من باب الشر ولو لم يكن في هذا إلا قاعدة الشريعة سد الدرائع المفضية إلى الباطل لكان ذلك وحده كافيا. هذا يقول من راجح في القراءة على الماء وشربه في التخلص من العين والسحر، إلا القراءة في, في الماء وشربه لا بأس به جاء عن عدد من السلف هذا الأمر والأول أن يكون أن تكون القراءة والنفث على المصاب مباشرة والأول أيضا أن المصاب لا يذهب إلى لا يسترقي لا يطلب من يقيه الأكمل أن لا يذهب إلى من يقيه وإن ذهب فإن هذا لا يؤثر على لا يؤثر إلا على كمال توكله تأثيره على كمال التوكل وخلاف الأولى والأولى به أن يكون يكون في هذا الباب يرقي نفسه ويلجأ إلى الله ويقبل على الله ويقوم بهذه الأمور العظيمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هذا يقول كلما أقدم على أمر ما أشعر بأن النجاح لا يكون حليفي بسبب العين. اشتريت سيارة فعملت حادثا ورزقت مولودا فمات فأصبحت أشعر أن العين تطاردني. أحيانا الإنسان لا يكون مصابا بعين ولكنه يستجلب لنفسه أوهاما ويكون فكره يكون فكره لتوارد خواطر وجود العين فيه. متكررا في خاطره يذكر حادثة أو حادثتين فيبني عليها أمره كله الآن هذا السائل نفسه لو ترك هاتين الحادثتين اشتريت سيارة فاصلت بحادث ولدت مولودا فمات دعك من هذه هاتين الحادثتين وتفكر في أحوالك الأخرى تجد أنك في نعم لو تفكرت بعيدا عن, عن لو تفكرت في حالك بعيدا عن استحضار هاتين القصتين واستحضار أنك مصاب بعين أو توهم أنك مصاب بعين ستجد أن حياتك وأيامك مليئة بالنجاح والتوفيق والسداد من النجاحات التي تحققت لك أنك موجود الآن فجئت المسجد وحضرت هذه المحاضره نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير لك فلو تتفكر تجد أن حياتك مليئة بنجاحات. فلا تأتي وتعد حادثتين حصلت وتقول هذا دليل على أنني مصاب بعين وأن العين تلاحقني أينما ذهبت فبعض الناس يضخم بعض الأمور ويعظمها في نفسه فيمرض نفسه بنفسه فنصيحتي لك أن تبتعد عن أمثال هذه الهواجس والأفكار وأن تلتج إلى الله سبحانه وتعالى وتحقق المعاني العظيمة التي مر معنا تقريرها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن ابنه عنده حاضرا يعوده يقول اعيده بكلمات الله التامة حتى لو حتى لو لم يكن عنده فالسهدن تعويذ الأبناء من أمور المطلوبة وكذلك تعويذ الأبناء على تعوذ والالتقاء والمحافظة على الأذكار أذكار الصباح والمساء وعند النوم هذا يقول قد انتشر في الآونة الأخيرة قنوات السحر والشعوذة فما حكم مشاهدتها بقصد التسلية وهل من نصيحة لمن ابتلي بمشاهدة هذه القنوات مشاهدة هذه القنوات حرام والنظر إليها إثم وباب شر على الإنسان ومن ينظر إلى هذه القنوات مخاطر بدينه وكم من إنسان أصيب في دينه بمقتل بسبب أمثال هذه المخاطرات وقد قال السلف قديما ان كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك خاطر بمالك بتجارتك أما الدين لا تخاطر به وكثير من الناس لا يبالي بدينه يخاطر به مخاطرة عجيبة تجد يفتح القنوات الفضائية لا يغلق منها قناة ينظر إليها إلى كل قناة أي كانت ويدخل في المواقع التي في الانترنت ولا يبالي في أي موقع من هذه المواقع فهذه مخاطرة بالدين وكثير من السباب دخل في هذه القنوات أو في تلك المواقع مع قلة علم وقلة فهم فدخلت عليه شبهات لم تؤثر في أخلاقه فقط بل أثرت حتى في عقيدته ودخلت على بعض السباب عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة وشبهات. من النصارى، من اليهود، من أصحاب العقائد المنحرفة كل ذلك بسبب المخاطرة بالدين خارن حال هؤلاء بحال السلف عبد الله بن المبارك دخل عليه رجل من أهل الاهواء وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله قال أخرجوه عني قال،, قال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله قال أخرجوه عني فلما خرج قالوا إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال رحمه الله خشيت أن يطرح علي شبهة تجنجل في صدري حتى أموت وعبد الله مبارك إمام من كبار أئمة التابعين يقول خشيت أن, ت... أن يطرح علي شبهة تجنجل يعني تتردد في صدري إلى أن أموت كم من الشبهة الآن تت... تتردد في... في نفوس الشباب بسبب النظر إلى القنوات أو بسبب النظر في المواقع شبهات كثيرة بل أصبح تترى في بعضي بل أصبحت ترى في بعض الأسئلة التي تطرح على الأهل العلم كلها شبهات يا يقول لنا يا شيخنا محتار بين كذا وكذا وأنا حيرني الأمر الفلاني أو عندي شبهات أو تجد بعضهم يحمل في نفسه حديث كثيرة ضعيفة ما لأ فكره بها وشغل ذهنه بها والعلم النافع المؤصل لا يعرف عنه شيء وليس عنده منه خبر وهذا كله بسبب المخاطرة بالدين فالشاهد أن هذه القنوات لا يجوز النظر إليها ومن ينظر إليها فهو آثم وهو مخاطر بدينه ولا يجوز النظر إليها ولا حتى من باب التسلية أو تمضية الوقت فإن هذا من تضيع الدين والوقوع فيما يصفط رب العالمين نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والحفظ والعون والسداد الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته